البلاء وشكرا على جميل الآلاء ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أهل بيت طهروا من دنس ذاك نص في كتاب الله آت فهموا في الدخل سادات لنا ولهم في الحشر أسمى الدرجات فإذا ما ما ذكروا في مجلس كانت الأملاك فيه نازلات وليمحى كل ذنب عندنا ارفعوا أصواتكم بالصلوات الله سبحانه من صلوات محمد الله لكم ثانية الله سبحانه من صلوات محمد ثالثة بأعلى أجد مدحلا لخطاب سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان في هذه المناسبة وهي قبور البقيع ومن ضمنها قبر الباكر عليه السلام إمام العصر لا أدري أرضوه يحل بها ويبقى كالشريد وهل عند البقيع تراه جاث فيندب كل ذي قبر وهيدي ولا أدري إذا في جنب فاطم إذا صار البعيد إلى البعيد فأطنب في المغيب فإن شعري سيسهب في المقالة والغريد وسافر في الفلات وحيد ركب سأخطو إثر قافلة الوحيد قد هد ركن الضحى فالليل مقتحمه وبالأسى سيقة الأيام والأمم والحادثات بركب النائبات معا وكلما أفصحت عن حالها بهم وكل عين ترى قد أبصرت عدما وكل سمع به قد حكم الصمم والناس ما أن ترى فالشكل إنسانا وهم بواقعهم الذئب والغنم أحكامهم عن هوى أحلامهم نطقت ودينهم عن هوى دنياهم حكموا وشهوة كل ما بالأمر غايتهم وموتهم أفضل الأعمال لو علموا أرزاقهم قصرت خيراتهم نفدت أشكالهم حسنت والقبح ما كتموا أعرافهم نكرت أرحامهم قطعت البابهم فهمت والجهل ما فهموا فما تعلل قلبي وهو كمد وما تعلل دمعي وهو ينسجم وما تواتر شعري غير في خلج تحيي لواعجه الأهوال والألم قد يصبر المرء عن بلواه محتسبا والصحر يبكيه حزنا وهو يبتسمه وربما غرد القمري أغنية وقلبه بالأسى والشجو يكتدم وربما ظاهر للشعر متسق قد كان باطنه كالنار يضطرم من منكم آخذا من منكم آخذا شكوى أبث بها لصاحب الأمر قلبا شفه السقم ومقلة قد على إنسانها رمد ومدمع قد جرى في ذاب ليه دم ونفتة من لهيب القلب أطلقها حال تساوى به الإيماء والكلم يا أيها الوترفين النائبات غدت شفعا على عدة الأيام تقتسم وضاق منا فسيح المشرقين وكم منا غدا صارم الطغيان ينتقم والأرض قد فسدت حقا بما كسبت أكف قوم على الأصيان تعتزم بلا مددنا لك الأيدي فمد يدا فمن سواك لنا منجا ومعتصم وفرج الهم يا فراج كربتها بهمة تستقى من نبعها الهمام والتملأ الأرض عبلا بعدما ملئ الظلما وجورا وشتت شمل من ظلموا يا من لغبضته الأكوان طائعة يا من لغبضته الأكوان طائعة يدري ويبقي وما قد شاء يستلم ومن له الدهر عبد والزمان له مولا وكل الورى في أمره خدموا من معشر خير خلق الله جدهم وخير فاطمة في الناس أمهم من معشر خير خلق الله جدهم وخير فاطمة في الناس أمهم هم معشر من ضياء الله نورهم وخلقهم قبل خلق الخلق كلهم فالمرتضى لا فتاة إلا هو والدهم والفخر يوم ارتقاء الفخر فخرهم وأمهم فاطم لا شك فاطمة عن الجحيم أناسا حبها لزم وكل شيء سواهم خاضع لهم وكل هذا البراء لو لا هم عدم هم معشر تحيا حياتهم ودون نيل العوالي موتهم شمم هم معشر ضيفهم رحم وضيفهم في يوم عيد الوغى الوحش والرخم من كل متخذ للحرب أغبتها بالقلب مدرع بالبأس ملتثم يجري على وجهه ماء الحياء كما يجري على سيفه في الجحفلين دم ما خالط الضيم أجفانا له أبدا كريم نفس. ومن أخلاقه الكرم ترى نواديهم بالجود باسمة كما مواضيهم في الحرب تبتسم يا شبل هاشم للهيجاء بأسكم يا شبل هاشم للهيجاء بأسكم وللقنا والصفاح البيض كفكم قد أشهدت عنكم البطحاء معتركا وعن جزيل الثنى تحكيكم الرجم أنتم مطاعنها أنتم بواسلها أنتم أصايدها والطود والقمم أنتم ضراغمها أنتم بواسلها أنتم أصايدها بل سيلها العرم قد مل سيفك غيظا أن تكاظمه قد مل سيفك غيظا أن تكاظمه كما بصدرك قلب من لا يحتدم لم تبقي أسيافكم قدما عدوكم ولم يدع ذكركم ذكرا لغيركم فمن لدهم الجياد السابقات إذا تعيب عنها ومن للهوج يقتحم ومن لحد الضبا تبكي قواظبها ومن لسمر القناب البؤس تتسم أسر الجوادا أسر الجوادا لجام الفتك صولته لتجعل الخيل فوق الخيل ترتكم وأنجع السيف من أعناق باقية لآل حرب التي أجرى الدماؤكم وطعا بحيث التقى منكم بوادرها وأنهض البأس حيث القوم قد جثموا الدين ثوبا سرده علقا وكفه البطش والأشفار فيه فمو لا بأس قتل الرجال الصيد في وغل فالليث شيمته الإقدام والشمم فما التصبر هذا يا ابن حيدرة والقوم ما صبروا كلا ولا حلم وما اعتذارك يا عرنين هاشمها إذا سمعت بأرض الطف ما هشم وما اعتذارك يا عرنين هاشمها إذا سمعت بأرض الطف ما هشم يوم به قد بكى وجه السماء دما وأنجب الدهر خطبا ليس ينصرم قم في ثرا كربلا وانشد مآثرها عن بلغة كل في تبليغها الكلم ولوحة من مداد الدم يرسمها سيف على حده الأعناق ترتسمه ترى ليوثا غداة الموت آنسهم حتف فمن دونه الأجساد تنحطم نيف, نيف وكل الهدى قد كان فعلهم ففردهم أمة وجمعهم أمم مشوا إلى مضجع رغد به الطجع وخلفوا مدمع الأيام يلتطم باتوا بظل القنا عطشا مواردهم فيه دماؤهم ريا لما قسموا فيشهد الموت فيهم حينما قتلوا أن لم تمت منهم الأخلاق والذمم فانظر إلى قمر عند الفرات قضى وكم بكت بعده الأسحار والظلم تقطع يداه بحد المرحفات وكم قد بات في راحها البأس والكرم وانظر إلى الرأس رأس الدين مرتفعا إذ حق أن يرتفع في كفك العلم وانظر إلى جسد أكفانه نسجت من حافر الخيل عدوا فهي تلتحم وانظر إلى خدر من من خدرها سلبت لجدها شتموا لركنها هدموا ألم ترى متنها فالزجر آلمها حتى إذا ما نبى في متنها ورموا أذاك صبر ومن للصبر صابره والقوم قدما على الزهراء قد هجموا يا صاحب الأمر هذا شجو شاجرة في القلب تنثر جمرا وهو ينتظم نظم هتكت به ستر البيان بما يوم به تهتك الأستار والحرم نظم بروح الدجا قهرا أكابده لأجعل النجم في ألفاظه كلم فاقبل سجية مفؤود الفؤاد ففيه سواك لم تنطق الآيات والحكم صلى الإله عليكم كلما سجعت وارقاء أو خط في أفضالكم قلمه صلى على محمد وآله